لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسيق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء أبيثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار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 قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين.